السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اذا الطلاب كفك خطبه اليوم في تجديدنا Yapo tukia mweko tukuku ya Muhammad wiki kutoa muzi damu Mimi namna yangu karibisha wazukuku kamwe Mwenyezi kwamba ni mtukufu Mwenye neema mwe ambao una kifa bali bali لا تطول قران كمبال ايام تبيكا. كتو من ايام محدوده لذا هذه نفك فيك سبقه كل هذه الفكره في سبقه فيك على اللاجان ده طول بسكوتك لكن المعارضات يعني متوقع يعني الكبيره بسبب هي متكف katika kutokea kama hili tutambua kwanza kwamba mwenyezi Mungu ameweka kwamba inazidisha takwa ambaye hana takwa wakati wa Ramadhani anakuwana takwa mwenye nao Ramadhani inazidi inapanda ile takwa jeu huu ni mwezi wa masiira basi tusamijee wa mwiri huyu ni mwezi wa rehema huyu ni mwezi wa ukarimu wa Allah kwa sababu Ramadan yake ni makubwa tukilia katika maandamizi tukuta watu aina mbaya kila mmoja anayokuja leo hii kwa milango fahmu za kuna watu wa ngomba wanokuja leo kwa kutafanya zinaa ni motofanya zinaa akwambia يا مستمعون اول ما تمرون رجله الموجهه على طه وجهك او الابواب الحرام اقسمه قسما يمرش من كتبك في رمضان كل واحد فيكم بيتوجه الى يمرش من كتب رمضان لازم متوته بسبب ان كل كتبه لربابهك watu walichitizao wakenda wakafanya vizao wakacheka kila chafu kafana lakini huyo ni mwanadamu lakini ni huyo aliyekufukuwa kwa kwamba wa kujalila kwa taqwa kwa mchezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala daraja kisaidiwa kwa alibujui kumamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala makosa kullu kullu waqad yudabara wa yundukia kwa mukama wasika fundaliu hawa walio katika hao ambao ndani ni fundaliu kama walitamalika kwa ya siyamu ya kwa hili ni kutokeza kimakosa ramadan ni siku kubwa ya kutakaswa msingi apo ana ana fadla qadwa qadla yimbi kwende itakuwa si adabu wala si shiba kupokea mdudu kwa maana mbugamba ya haramu fehujum elezea baadhi ya mambo mbugamba wakati yakana ile هذا الموعد المبارك في مثل موعد رجب رمضان لو قلتش في مثل موعد كل كل موعد اليوم صلاه اليوم في باكر قايم الموعد بتاع رمضان سبحانه وتعالى دعاء جيمه الله اكبر بعد قول موعد بسم الله الله اكبر اللهم احفظنا وعلينا بالامن امن ايمنه ولا تشر بالهول وامان واليمان لقد ايمان لقد ايمان والسلام والاسلام لقد سلامنا والاسلام لما تشد وترن لا وتتوقف تفني على موقبه ولا تنسى ما يرضي قل بدون اولا بقولها نقول ربي يا رب الله بلا واقو بلا واقو الجامد بلا واقو من الواقو من يذل سبحانه وتعالى قل بالزياده قل بالزياده قل الحمد والشكر على دينهم قل حمده من يذلوا كنت في الشيء الحمد لله وكفى الله وكفى حتى يشكر مولاه عز وجل فيتم يشكر مولاه عز وجل لكن حميد من رحكشاتك مولدك في كيشة رمضان من نال رحمه الله صومه قد تجازى عن دار ا علم يستحق لمن تجددت له نعمه ظاهره او ان عنه نعمه ظاهره Alhamdulillah shukran oh… Allahu aw yakhlu limahu ahlam. Hakiwa jiwa kwamba. Ni sunna نعم يا ظاهر يا باكر اودعت عنده نجمه اعلى من شواه كره الا كونت شكر لله بس لبياقه كمشميد من عند الله تعالى ان يذكر الله شكره له ازيد قليلا بالعذيد وكمشكور من عنده سبحانه وتعالى او يثني الذي اعلى او المشميد الشكور ولما طلب القان كتاب نعمه قوه ويجعل في اليوم لكل فرديه الى بحيث فيه للصعا والعباده وتكلفه ان تطاع من تعباده تقول يا قوه الله سبحانه وتعالى فله فبذل وجهد وجهد في رمضان جل القيام معناصل حياتي وفي اطياظي باسم الله مقبول صلاه اصاب من رزق سبحانه وتعالى ام شكور من عنده او طيبه من عنده ان المؤمن سمعنا طاعله وياه يتفضل جزاكم اي طرف لا انتهاج قول بالراحه لا ما شاشا فراديا نتاينيا مزمومه هنا usheufikiria ah ushengineje chama ridi leo leo kaza siyo tu nafasia ni aidi kuna watu wanaongea kwa sala mambo ndani ya ramadhani kwa sababu sana waongea waona haya kuna mambo sana hapo ni kwa ramadhani kwaona ni mara haya kuna hapo kwa hakuwaka kwa nini ndio mwenyewe huyo hajawasa nje bila haramu za bila allah mbali kwa ramadhani tuma zifuhauni haya tele na kujana na zawadi za milozi kwa hivyo kitu akurange ايما بشاره بتجي لنا رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبشر اهامه بمجيد رمضان سيقول جاء كل شهر رمضان شهر المبارك فرضوا عليه صيامه فاستحل الجنان وتقول في باب الرحيم رواه احمد حديثه الهي ولم تكن taelezea kwamba unapokaribia mwezi unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani basi bwana Mtume alipata ishara kwa sahaba akiamulia masahaba radhiallahu anhum salaa jaa kuseher Ramadhani inawadia mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mubaraku mwezi wa Ramadhana una baraka qadallaahu alaykum siyam الله وفرج الشياطين والظلام تفتح والله الجنان دمياقه المسؤوليه من واقفه ويقول له سيدنا الرحيم لك الدنيا من عند يا ملك هذه اشاره لما كنا مع الصحابه لا في الاسلام فولو جهاد التمويل لازمها في القراه ما شاشه ده طرح سؤال كانوا من غير شهاده لا دعينا له wapo mwezi tukufu kama huu na kufurahia kuingia kama huu faraja kubwa kabisa na walikuwa wakiyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa mwezi huu kwa niisitano wa jiandaa kabla ya niisitano alafu kibali ramadhani na maili za kujitupa niisita kwa niisita kwa niisita kwa ramadhani الع sababu ni la kama kama bibili mmoja ukiingia mtawaka na yuko na yale ya faragha yuko kwa msahili kama yule lakini usiye kujiandaa na dunia japokuwa yeye yastio kujiandaa na mtu baada ya tarehe hiyo lakini sio leo leo si mmoja wa mula wa ibada kuniakikisha baadae ushindwe taw matumoshwa ndio kufutana ungooni la la watu kwa kamba chakula kwa mtu katika katika na yake اصره سبحانه وتعالى فلو طبقوا لكان خيرا لهم لا يتوقي مثل نوره وواه جوعان ادي علم والجهل باحكام الصيام هو ما يمنعك تفهم حكم الصيام بابقى العلم علم الحال بريضه من حالك وتقدر حياه وتكون لو جاهده استيفاءه تكون رباظا من الله اتقي سمح طال الصيام بيه فينا ذكي ليه هو ذكي مش هو ذكي ده ده بقى بقى حرب تاويله وجهه هو اللي يسمي قبل هذه الفيه كعباده ده له علم وضروره على ترك الاثام والسيئات ولا عظم ما تواقا ما ذنبي اللي بوقع فيها وما خطاياي اللي بوقع فيها يعني انا ذا عظم التوبه توبه بما سابقه توبه توبه مسموعه في كل ذا يوتي يتقبل مقبول جواه من التوبه من ثم الذنوب كما قال الله يقول موذيا الذي صام الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم نريد ان نزيد امره وعونه انه متفائل فكلما كتبوا حتى ماضمه كتبوا حتى سيئات بات يقول لك فاله التحيا النفسيه والروحيه كديادا في الروح وفي النفس كديادا فليجي داود لكي من كل حضور على مدارك وتقدمت لتنفيذ مبادره حضراوات تقي هوى واط وبلاد دراسه انه هولاوي اوط واق بالله يا ابو رمضان منزوع في مصاحب رمضان في الجهاد هو رمضان ولا لا حتى الشيخ في ورده دياناي وفي عزفه نقطه في دراسه لمفائده كتابه المتفوق يا رمضان ziyepta tutokee mwezi huu kutufungua sura mpya kwa mwenyezi Mwenyezi Mwezi huu ni mwezi wa mpya na wala ويقول لكم قناه امي انا وجازيواك يبقى انت وجوا هتذني لوالديك هو في لوالديك بس في طريقه كده ما رمضان ان الله من الشهر رمضان دي اللي bila kwanza ni kujifunza au kuwa na mawazi mema la ni biwam ni الحمد لله. اليوم واجهني مليون مواظه زي دي بواحد. طيب ابو دوست كده الرساله الامن بالمعروف والنهى عن المنكر في كل امر. حين وقت معلوم. اقولك هتسمعوا بقى في الاسلام كل امر بذره عمل ولو اعي هتعمل الاعماد ويريحك وينجوك. متقوم تقفوا اممبيه هتقفوا زي امامك وتقفوا كالممبيه مين مرة مرة في التاذره يقولون ان جاب المتوكل له فله قضى امر معروف ونهى عن قضى يكذا وكذا واحد كلوا طيره عظمه تقرب وقت تنطاجها مشو تصدق يكون شك في الاسلام وانتم بتنفي عن شك في الاسلام فلو شفه هي تكون في الاسلام وين يقول مشو هذا مشوخ مشكانه كل مولا راك فات ها هو حاسب وحده ولا حاسب وحده وكوني شفتك كل شي راه فات ولهو حاسب المغيري مشي راه فتو بس شرينا غير رمضان هايدا اليوم سؤالي المسؤول كيفه قلت انك تقضي رمضان المسؤول الروض مين اللي يقوى يقضي رمضان مغاربي Ato ma kala ma kana ahaduna hakukua mmoja wetu giza rao ala istibara hilal amsumu kutokio huko tafsi ya hii ndio ibada ya kutokana na kutukufu kwa Ramadhani. Wakapoto kutokana kama hivi kwa kujua zetu sisi ndio amani. Kwa sababu mbali mbali atakuwa lakini kiongozi dini zetu kwa haji njano. Sisi watakuwa wazima kwa kutukufu Ramadhani. Watajianda vipi? Watakusudia vipi kutokana mungu? Kundi yetu kuombea Mustafa. Tunataka wamefurahi Ramadhani. اليومنا اجتماعنا مع مامه في شركه وكافه الاعمال ان شاء الله اللهم ارح حقا وابتداءه يا رب قلوب واستغفارك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ائمن يوسف والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين